هذه هي السجارة هذه هي حياتي أنا المدخن دخلت عالم التدخين وقفت على بوابته بدون تردد ودخلت ولكني انجرفت دخلت عبثا كانت بداية تجربه. سأجرب لا يضرني شيئا سأقلد صديقي فلان هو أفضل مني وأكبر مني سنا ولديه من المواهب التي تذهل شباب الحي أو شباب المدرسة ما يجعلني أميل إلى تقليده دخن سأدخن جربت سأجرب نعم عبث نعم سأعبث اليوم غدا توفر المال اشتريت سجارتي بنفسي سرت أظهر رجولتي لا بد لكي تكون رجلا أن يكون بيدك سجارة هكذا أوحى لي الشيطان وأوحى لي أصدقاء السوء والفراغ ولقد أخطأت يا أبي حينما تركتني بين هؤلاء أصدقاء السوء وذهبت إلى استراحتك أو مكتبك العقاري وتركتني داخل الحي لا تدري من هم أصدقائي وما هي البيئة التي نشأت بها والحمد لله توفرت الأموال فصرت أشتري السجائر بنفسي بعد سنوات أهملتني أكثر وأكثر أيها الأب العزيز فصرت أسافر وفي السفر لا يكفي نشوة السجارة فقط دخل معها بعض المخدرات لكي تزداد النشوة وهكذا بعد هذه السنوات أعود تائبا آئبا لم يكن الخوف من الله سبحانه وتعالى دليلي ولم يكن الخوف منك يا أبي دليلي ولم يكن الخوف من المرض دليلي ولم يكن الحياء دليلي هكذا عشت طوال السنوات الماضية أما الآن فإنني سأعود سأعود منكثرا ولكني سأتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى سأعود ذليلا ولكن إلى الله هذا الذل لا الى البشر لقد كان الذل يقودني بالمعصية ولكن الذل الان سيقودني الى طاعة الله رأيت الذل وانا اتجول مع اصدقاء السوء ولكنني تطعمته وتجرعته هكذا بدت حياتي يا ابي قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير